بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ص ف ا ت صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إ ن إ ل ه ك م لواحد رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما ورب المشارق إ ن ا زينا السماء الدنيا ب ز ي ن ة الكواكب وحفظا من كل شيطان م ا ر د لا يسمعون إ ل ى الملا ا ل أ ع ل ى ويقذفون من كل ج ا ن ب دحورا ولهم عذاب واصب إ ل ا من خطف الخطفه ف أ ت ب ع ه شهاب ثاقب فاستفتهم أ ه م أ ش د خلقا ام من خلقنا إ ن ا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون و إ ذ ا ذكروا لا يذكرون و إ ذ ا ر أ و ا آ ي ه يستسخرون وقالوا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون ف إ ن م ا هي ز ج ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 「お前たちの思い出を忘れずに」「ه م إنهم م س を و ل و ن ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إ ن ك م كنتم ت أ ت و ن ن ا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 ف إ ن ه م يومئذ في العذاب مشتركون إ ن ا كذلك نفعل بالمجرمين إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا آ ل ه ت ن ا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م ل ذ ا ئ ق العذاب ا ل أ ل ي م وما تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون إ ل ا عباد الله المخلصين أ و ل ئ ك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين ي つたふ عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين ك أ ن ه ن بيض مكنون ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول أ ئ ن ك لمن المصدقين 「なんならば」「わい出してくれない」「思い出してくれない」 قال تالله إ ن كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى, إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إ ن هذا لهو الفوز العظيم لمثل, هذا لمثل هذا فلعمل العاملون هذا أ ذ ل ك خير نزلا أ م ش ج ر ة الزقوم إ ن ا جعلناها ف ت ن ة للظالمين إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم طلعها ك أ ن ه طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون م ن ه ا ف إ ن ه م م و ن و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ファンの人たちはね ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم إ ن لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم إ ن ه م أ ل ف و ا ب ا ولقد ضل قبلهم أ ك ث ر ا ل أ و ل ي ن ولقد أ ر س ل ن ا فيهم منذرين فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المنذرين إ ل ا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم و ج ع ل ن ا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على نوح في العالمين إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين ثم أ غ ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن من شيعته ل إ ب ر ا ه ي م إ ذ جاء ربه بقلب سليم إ ذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أ ئ ف ك ا آ ل ه ه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظن ファンはどんなことがあった فنظر ن ظ ر ة في النجوم فقال إ ن ي سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إ ل ى آ ل ه ت ه م فقال أ ل ا ت أ ك ل و ن ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ف أ ق ب ل و ا إ ل ي ه يزفون قال أ ت ع ب د و ن ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا ف أ ل ق و ه في الجحيم ف أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ا ل أ س ف ل ي ن وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين ي لي ن من رب هب ل ل ا ا ص ح 「あなたは私の名前を知っていたのは私の名前を知っていたのは私の名前を知っていたのは私の名前を知っていたのは私の名前を知っていた。 「それは私のことです」 「すてきな音楽を聴いてくれているのですが、私たちはこのように歌うことができま ا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على إ ب ر ا ه ي م كذلك نجزي المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين وبشرناه ب إ س ح ا ق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إ س ح ا ق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم ف ك ا ن و هم الغالبين و آ ت ي ن ا ه م ا الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في ا ل آ خ ر ي ن سلام على موسى وهارون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه م ا من عبادنا المؤمنين وان إ ل ي ا س لمن المرسلين إ ذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون إ ل ا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على الياسين إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين و إ ن ل و ط لمن المرسلين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 إ ذ أ ب ق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أ ن ه كان من المسبحين للبث في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من يقطين و أ ر س ل ن ا ه إ ل ى م ا ئ ة أ ل ف أ و يزيدون ف آ م ن و ا فمتعناهم إ ل ى حين فاستفتهم ا لربك البنات ولهم البنون أ م خلقنا ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ا ث ا وهم شاهدون أ ل ا إ ن ه م من إ ف ك ه م ليقولون ولد الله و إ ن ه م لكاذبون أ ص ط ف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ ف ل ا تذكرون أ م لكم سلطان مبين ف أ ت و ا بكتابكم إ ن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين ا ل ج ن ة نسبا ولقد علمت ا ل ج ن ة إ ن ه م لمحضرون سبحان الله عما يصفون إ ل ا عباد الله المخلصين ف إ ن ك م وما تعبدون ما أ ن ت م عليه بفاتنين إ ل ا من هو ص ا ل الجحيم وما منا إ ل ا له مقام معلوم و إ ن ا لنحن الصافون و إ ن ا لنحن المسبحون و إ ن كانوا ليقولون لو أ ن عندنا ذكرا من ا ل أ و ل ي ن لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إ ن ه م لهم المنصورون و إ ن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين و أ ب ص ر ه م فسوف يبصرون أ ف ب ع ذ ا ب ن ا يستعجلون ف إ ذ ا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين و أ ب شركه فسوف ي ب ص الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م على ا مضمون ر اجتماعي د لله رب ل ا ل م ن